الا ان واحد استحق الدخول النار استحق الدخول الايه انها فيشفع له من يشفع فلا يدخل النار يبقى ما دخلش مصر. مع ان هو مفروض كان ليه كان داخل دي بقى بيجي يشفع في الأبياء. كل الانبياء الصالحين شهداء صديقين. الله عز وجل كل دعوه تكون شفاعه في شكل عام عام طيب النوع الثاني الشفاعه الشفاعه في من دخل النار ان يخرج الشفاعه في من دخل النار ها يخرج طيب ايه كمان, كمان. الشفاعه في رافع درجات المؤمنين في الجنة، زي كذا مثلاً، حد زوجته معي، وفي حد زوجته معي، ونسألت سؤال بعض اللي صار مضايعني، أنا طب راح استمع، حد زوجته معي، طالب الحمد لله، نأخذ واحد، أخذ ثريين تبص زوجته. ما شاء الله تلقي من دي كل. يعني في الركعة الواحدة. ما شاء الله بتاخد دهب وزد. بتخدم القرآن كل ثلاثة ايام مرة. بتصوم يوم خميسا. او بتصوم يوم اثافر يوم. وما شاء الله بتغطي ابن الله هجاهد في الدعوة. وانت مسكين يا موبك. طول المهرب بتتحطيك. حضر العشر. طب مش هتصاني. حاضر. ثم بدي راحتين قيام. ليه? We put it on our back, and now I'm taking بالدرجة رغم منها. والذين أهمهم واتبعتهم ذريتهم بهم ذريتهم. هذا ذريتهم. وما أدتناهم من أعبادهم من شيء، ما أصناش أك. الزور. وخلينا تنزل تنزلي. لا. لأننا خدينا الزورية لخافت بي لك. وطلعتك معه. والعكس العكس والعكس بالنسبة لهم. يؤدي بالشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. طيب طيب. يؤدي كم نوعية من الشفاعة الآن؟ كان قسم الشفاعة؟ نرى كم صورة. كان قسم الشفاعة؟ قسم الشفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة خاصة فاصة ومين؟ بالنفس موارسة. كم نوع؟ تلت. شفاعته؟ من قبل النبوة؟ شكله في عني هالرطارف تخفي تخفيف عنهم بالدخول المؤمنين بالجنة. طيب،, الجنة. طيب زي في من استحق الدخول. ثقيلة. والقرم تعالى انه ما لكم لكم. لكم ليس لاحد فيها شيء. فقال تعالى كل ما يشعر جميعا. فاما ماذا تكون? فالقرم عز وجل انها لا تكون الا باذنه. تكون الا باذنه. الذي And he's saying, how do لبعضنا الأجر القديم الأجر, الأجر القديم جزء من ذلك زي مثلاً كيني خذوا معي نصيحة مني والولد على رفع الزفر والمونس فقد ولده وهذا الولد ناد وهو دون الحرم وهو دون أبي محمد فقول لما ناد وهو دون الحرم فهذا فوق لأبويني في الجن وورد حديثة مليس الماضية عن الوسفى أن المارة نادى هذا الوديع في الحمد كان الصغط نحن أو أسنى الأولى أو في فترة النفاس يأتي هذا الوديع بيصرر الأمي. يعني يعني في حد السوري بتاع أمي. فيقول أي رب حاول في, في التحرير منها من قيامة. فيقول إلى الجنة. إلى الجنة. من الأطفال من الأطفال المسلمين. دون الحلم. دون الحلم. فهذا يشفع لأبوه. يشفع ليه لأبوه. طبعا لما تعطيبتش حقيا لذوق المطرق احنا قلنا ان الشفاع لازم الاول ربنا ايه يضع الايه المشفع لا طب الشافع ربنا رضيعه. عنه لانه الذي اجر عليه إيه؟ القلب والنص واضح ان ده يشفع طب يبقى الشفع انت بقى عشان ربنا يضع عنه ويغفر في الايه بالشفاعه اا الشفاعه في تخفيف عذاب القفر والتي حصل لمنه صلى الله عليه وسلم في عميه ابي طالب كما في صحيح مسلم وغيره ولا زال عندنا الطهور من الذنب حتى ما زل في زيادة في الأماكن في الجمل فيسكره فضول المؤمن يعني صدق الشهادة بالذات الجمل كل واحد منهم لون جمل جميل صح صح في ناس عصبات وفرة فما دخلش ما دخلش مكان في لأن هما مكان دراز عارفين في النار والعيش والعين فمن اللي يخرج منهم المؤمنين ونوض ان الجنة. الجنه اورثتموها نراس نراس هو ده الفضل ده الزياده ربنا ما خلق رجل او امراه الا وله كف في الجنه وله ايضا كف في النار هو طاع ربنا سبحانه وتعالى فدخل الجنه والتاني عصى الله فدخل إليه. النار فالمؤمن ده ياخذ ميراث معاني التاني هي الفرق هي الزائر ثم هل يدخل الجنة او ينجو من النار احد بعمله هل في حد حينجو من النار شو مصنف او يخشي جنه بعمله شويه ايات المصنف يميل او محيطه ما ان يشترى هو الكلام النبي عرفته صلى الله عليه وسلم فتح البنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسدقوا وعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا يا رسول الله سؤال سكنية. قالت كيف يمكن الجنة? بين هذا الحديث العليات يدخل أحد منكم الجنة العامة يبقى كل واحدة نعتدها. وبين خلق مع الترجل ونوذو أن تقوموا الجنة ورز أموها بما كنتم. بما كنتم. يبقى العمل بتاعبوا للخارج الله بنصر الآلة. بنصر الآلة. بنصر الآلة بما كنتم تعملوا يبقى عمل اجدام هو اللي خلق اجدام. وازاي يقول يدخل احد منكم الجنة. ان بعض اله المنويسة. وازاي في كشراء الشرفة عند بلوي, صوت. بلوي صوت. زي واحد ببعث الكلام عجيب جدا على صاحب داعته. فوصيح في سبحان الله. لا اهو لا ايه رحت ناسخ خلاص انا ما اشغلش ورد على نفسي انا بيسهر بالقران ويسهر بالصوره اكثر اشكر من الصوره لا ما ضيعش وقتي معاك ورد عليك وينسخ ورايح ورايح الشاهد القليل يقع فيه يقول الحديث بيقول لن يفعل احد منكم العمل الجمادات بعمد طال الكلام يعني والآية بتقول ونود أن بما كنتم طل والحديث بيقول البلد ماذا؟ البلد في نغة العرب بعشر معنى بعشر معنى تعطي أسرة السبعين بتسببه وبدل صيانا قابلوك باستعداد وزيت بعضه يمينا تحوز معانيها كلها هم ضمن عشر معاني لحرف الباء في لغه العرب تعتن سوف نستعن بتسبب وبدل صحابه طلبتك باستعلائه وزدت اعطوهم يوميا نمتحن المعانيين كلها يبقى الباء في لغه العرب لعشر معاني اذ بهمت معيه بما كنتم تعملون هل هي ببعض البعض ما من ضمن معاني البعض يبقى ببعض الذي كنتم تعملون الاغتصاب لا المصاحبه لا او ما في لا. لكن هنا باء السببيه اسمها باء الايه السببيه يعني ولونوا ان تلكم الجنه اورثتموها بسبب الذي كنتم تعملون بسبب الاعمال الصالحه اللي انت قلت. لكن العمل الصالح لا لا يكافئ الجنه لكن انا خليته سببا انا خليت ايه تسلمي تروح في مواصف عندك وامين ولقى مبلغ جاي فانت بتعمل ايه رحت نديله مكافحه كبيره هو المبلغ اللي الاقل كان عشرة وانت اديله مكافحه عشرة تلاثي وحطيت اسمه في كشف مش عارف ايه مثلا هو العمل اللي هو عنده هو لا اكل ولا اكل عشره العشرة مش حاجه لكن انت لو انت تكون مكافئه العشره تلاته ليه قولك بان مش عشان العشره تلاته ده, ده عشان انت رهيب امين فالامانه بتاعتك كانت ان انا فتبين ان انا بعرف لك الناس الايه المثال سبب يعني ونود ان تلكم الجنة بسبب اللزج اللي هو اسوء كان سبب الصالحة صريحه وليس الاعمال صريحه لسبب فقط نشوف المصادر التي لا مناثه بينهما الحمد لله فان الباء المثبته في الايه هي الباء السببيه سببية. لان الاعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. لا الا بها. يعني مش هتقولش كان لها الاعمال الصالحة. فكانت الاعمال الصالحة السبب. معين? لا يخصو بها اذن المثبت وجودها بوجود سببها. والمنفي في الحديث هي باية ثنانية. ان في المنفي في الحديث ان يكون سلم دخول الجنة، إب إن سلم لم نشأنا، فإن العبد لو عمن عمر الدنيا وهو يصوم رمضان ويقوم الليل ويشتري المعاد كلها لم يطالب كل ممع عمله عشر عشرة أسباب نعمه أن عمل الله عليه من نعم الظاهره والباطنه فكيف تكون سلم لدخول الجنة؟ وصال ذي حماسة فخسرت السفينة وضع مذيع وطعام فمسك الشراع عدة أيام حتى القاه البحر على الشاطئ في جزيرة وحدها بلا طعام ولا شجر فدع طاعته وجله إلى صفا الطعام فأنبت الله له شجرة من فاكل منها ثم دعوا عز وجل أن أرزوها ربوس من العبادة ربوس الإيمان عند التخصيص يشمل بركان مين السلطة. وعند الإطلاق يشمل دينة كل. فعند عند التخصيص الآن. يبقى البركان السلطة هي نضمن بالليم والذيكتي وكتبي ورسولي واليوم الآخر والقدر خيريني وشعبيني. ماذا دليل الإيمان بالقدر في قالت بعض الناس كان في تخليس غلط ما قصدنا ان يكون خطا فالحادث ان عن يخطئ يعني يتجاوزك. يعني بمعنى ان ما لم يكن نيه تجاوزك وما تجاوزك لم يكن ليصيب هو ده عميان. لكننا ليس مقصود الخطأ فهذا محباً إلى وقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعلم وعنه إذا شيء فلا تقول لو اني فعلت كذلك أنا قل قدر الله وأن شاء فعل قدر الله وأن شاء فعل وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيسه العجرة اللي هو عدم القدرة عدم مين القدرة وله معامل أخرى منها التكاسف الطاعات منها التسويف منها ترك ما يجب فعله وغير ذلك وبعد العلم الطرق العشرة عن الطاعات والعشرة عن أمور الدنيا ايضا فتدخل ذلك وذلك تيب والكيس عكس العلم اللي هو النشاط والنشاط والعين. البارد. اي حاجة بقدره حتى الكسر والنشاط والعين والنشاط قال كم نظامة الايمان بالنسبة لكتال كده. وخدمت معي عشان تكتل حيث كده بسيطة وبعد كده نرى المساعدة من اهم المسائل في ذلك. ولو المسلمون فهموا قضية القدر رأينا والله رأينا ما رايناه رأينا رأينا من خطب ما رايناه فذلك الروح الساكنه الذين كنتم عنا لكن قبل الله فهمنا بالقدر راينا تخطب يعبدون الله عز القدر ما نعبد يعني الخرج ما نعبد عنك بس النور حسنت يعني أطح أحبذ النور نشئتين الذي كتب الله عز وجل الذي الله بين ثم خلق هذه من طيّر الله الغدر قدرة الله. كلمة دي. حط حبت لك فيهم تعرفات من الرسول. اي هو القدر قدرة الله. فلما يجي سفيه رقيع رقيع حقيق. يبين الكلام ان تخلينا نسلات. ماشي. فلبيه ياسوب بالقلب. يبقى هو ياسوب ليه? الله عز وجل. ياسوب هو ما ترجحه. وذكر القصيرة قصمة. اسمها القراصة. اسم القصيرة بالطراصة. وصحابها رب رائعة من غير الماضي. هي تسميه طلاسم جئت لا من اين ولكني اتيت ولا تتصرف قدامي طريقا فما شئت كيف جئت لا ادري لم اطرح لماذا تدري وفي الحقيقه زاد يقول القدر سر الله. القدر سر الله المكتوم. الذي من طرع عليه نبي مرسى ولا ملك مقرر. تعرفين ذلك عايز تقول القدر نيشي. القدر الله القدر سر الله المكتوم الذي من طرع عليه نبي مرسى طيب انا عارف القدر ده طيب هل في فرق بين القضاء والقدر بعض اهل العلم نتكلم وصار وجهل وصار وجهل في هذا لكن خلاص البحث لا فرق بين القضاء والقدر قول دي بين عمرو فمش عايزه ندخلها في حاجات كبيره لما بقى ان شاء الله خلاص الكتاب ده ونشرح بقى في حاجات اثقل شويه مني. ثم أريد أن نتوسع وقتها. لكن لا فرق خذ راجعه. لا فرق بين القضاء والقدر. القدر قدرة الله. سير الله المكلوم الذي من طرعه بين موسى ونفلك ونمر. طيب عشان. مؤمن بالقدر. لسه من بأربع حقه. العلم. الكتابة. المشيئة الخالق عشان تؤمن بالقدر لازم تؤمن بك الحاجه او الحاجه العلم الكتاب المشيئة هم الخالق العلم تبقى على يقين ان الله علم أن الله عالم ما كان ومن هو كان وما سيكون وما لم يكون لو كان كيف سيكون ان تعلم أن الله لا يعزه عن علم مخدر رساله في الأرض ولا في السنة. لا تسقط ورقة إلا بعلمي. لا يتحرك وتحرك إلا بعلمي. لا نسمع ساكن إلا بعلمي. لا يحد الشكل في كونه إلا بعلمي. طب لو معلم تدورك. خلاص? فلا بد أن نحفظ هذا العلم بالكتاب. لا بد أن ألوة ألوة الكتابه الثانيه انا وهي منزل الكتابه تعلم ان الله جل وعلا كتب كل شيء وحافظ هذه الكتاب في كتاب ما اطلع على هذا الكتاب نبي مرسل ولا ملك مقر هذا الكتاب اسمه اللوح المحفوظ اسم اللوح المحفوظ له اسم ثاني ام من كتاب ام من كتاب في الكتاب ده عند عرش الملك جدار هذا الكتاب لا يمحى منه كلمه لا يمحى منه كلمه ولا يطلع عليه احد لا نذير ولا رسول يمحى ما ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب خاص قد يضمن كتب الله من الذي كتب كتب الله مقادير الفلك جمادات كل كتب الله مقادير قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين ألف الف يبقى كتب كل ده قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه دخولها تزن الكتاب، لكن زمن التقديم ازل تقدير ازل فمش فعلته صحيح لكن تزن الكتاب؟ اول ما خلق الله خلق القدم قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه يبارك الله عز وجل وكتب كل شيء طيب السؤال علم وكتب يبقى لو انت لقدره ومشيئه واراده تحول الناس المكتوب الى حقيقه او الكيف علم وكتب فلو انت من اراده السماوات والرد الخمسين الفسنة. ان وكتب كل الكلام ده في اللوحي الروحي. وان اهل تقيم زيد ومعه ومحمدين ومحمدين وحسنين. صح? و جوادا ان المكتوب يبقى حقيقة في ارض الواقع يبقى ان يكون في قدره وإرادة وحكمة ان اللي موجود يبقى حقيقة على ارض الواقع يبقى دي المشيئة عايز عايزة كده زي الشيخ المثايمين او الشيخ اللي باز او عايز عايزة عايزة. عايز. وهو ايه? أحل احلى سيحة. عميه يمس الوطف في المبتال ويمس مش عايزة. ومسك الندم معالي شرط. ده يبعالي. ده عايزة. لكن اللي عايز على يبعالي. خلاص. العلم عنده والكتب عنده خلاص، رأس فلازم يحول الاراده اللي هواني إلى مشيئة. الأرادة اللي وعنده رأس رأس لكن ما حولش شكل أرادة إيه؟ لمشيئة. فلازم عنده قدر أنه يحول الاراده اللي عنده إلى واقع حقيقي. في الناس بيقسك الكتاب ويقرأ ويوحى رأينا على دفع. يشارك الكتاب ويكتب ويقرأ ويتذكر عشان يعلم صح ولا؟ فلازم يكون في علم كتاب إرادة ومشي أو عشان يتحول هذا العلم وهذا منه إلى واقع وإلى حقيقة. طيب في علم في كتابه في إرادة في قدرة. القدرة تضيء الخلق. اقتدر اجتني الخلل الله خالق كل شيء فلازم يبقى فيه خلل لا نعلم بالقدر الا ان اننا بنعرفه حاجه اشياء واحد الله فعله وحده العلم اثنين الكتابه ثلاثه المشن اربعه كتب الله خادير الخلق قبل أي خلق السنوات وعلى الخمسين ألف سنة. وكان عنده الإرادة والقدرة المشيئة التي تسهدها جداً لإيجاد هذا المكتوب. ثم جاءت النزل الرابعة منزلة الخلق. كن فيكون إن الله لا يعجزهم شيء في المرض ولا في السماء. إنه الله الكتاب خمس تقديرات منزله الكتابة. الكتاب خمس تقديرات تقدير ازلي تقدير ازلي تقدير يوم الميثاق يوم الميثاق ثلاثه تقدير عمري تقدير عظم عمرك. تقدير بربعة. تقدير حولي سنة ودعم. مرور حولي يعني سنة. طب خمسة تقدير يومي يوم. نقول مش كتابة راحة. لا منزلة الكتابة مش كتابة واحد لا, لا دول خمس منازل الكتابة. الأول تقدير أزلت. التين. تقدير يوم الإثارة. تلاتة. تقدير عمري، أربع. تقدير حولي. خمسة. تقدير يومي. نخدها واحد واحدة واحدة. تقدير أزلت. يعني تقدير يعني ربنا كتب إمتى كتب؟ كتب الله هم تقدير الفداء. إمتى؟ قبل خلق السماوات. there ¡Vamos! الكتاب مطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرر. مكتوب في كل حال حتى القرآن الفئدة في, في نسخة لفهم. في هذا الكتاب. مكتوب ان النهار ده حتي. مكتوب ان النهار ده كذا. معلوم ان النهار ده كذا كذا. كل ده كذا كل ده مكتوب. انت في التقدير الازالي. التقدير ايه? <تصفيق> الازالي. المحفوظ المحفوظة. اللي مطرع عليها عليه مرسى ولا تكون مطرعا. لا ينحو الله منه كلمه لا ينحو الله منهم كلمة. ايه الدليل? قبل ربي العالمين. ينحو الله ما به ويسبك وعندهم امه كتاب. يخرج من اللوحي المحفوظة. من التقدير تقدير اسمه تقدير يوم الميزاق عايزك تركز كده مع اللوح صالح التعليم اللوح المحفوف اللي هو في تقدير الازل من التقدير الازلي تقدير يوم الميزاق ايه يوم الميزاق يوم نفخ الله الروح في جسد ابينا آدم وخرج من صلح ابينا آدم كأنثال الضرب. زي النبي. زين مين? واذا اخذ ربك من دنيئا من ظهوري ذرية. واشهدهم على انفسهم واشهدهم على انفسه. الست برهبكم? قالوا بل هو لا يقبل المساء. يوم العهد. يوم التاخذ العهد. عليه. ونعموهو وحده ليش؟ فاعطينه أعسر جد الأعد ورثي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا يضرب بكف على ظهر آدم فتخرج من صدره دعويا فقال هؤلاء ولع من الجنة قل قوم ولا النار على نفسي وقلت أستوبرم بكم قاربنا شهيدنا ولا ظلت البشرية خمس كورو. من هذا البيساء على هذا العقد والمساء. خمس كورو. كما روك زي الناس. ظلت البشرية كم ظهر? خمس كورو. على التوقيت. ما عشر عشرة. حتى دب الشرك. وكان اول من دب الشرك. اول من دب كان في قوم نوح عليه السلام. عبد دون الله. وَالْدَّارِ وَسُوَاعٍ وَيَوْزَنٍ ويعوق وَنَخْرَامٍ هؤلاء كانوا عباد صالحين أو الرجال، أو الرجال أو بني صالحين منتقين، فأذن الله جاء الجيل الأول ورفع القرء. تمام؟ سأشوف كده عشان يميزوا نحن شنو؟ عشان القرء تطلع وصلت الحوام يعني. لازم نزيل الناس من نزيل فعالوا بالطبع بالطبع مشاهدة. جيه دي للتاني انا ما بيفهمش ما بيقدرش قيمة العلماء. لو كانوا معنا قولنا شوفوا على رح ايه. راح عميك عميك حديد كيه وعمل جوبة خضر. وحط فيها مصرح بطلعية. مصرح بطلعية. المهم دي انا ما بيفهمش. ما بيفهمش. هم ينبل ايه تجيلي بالعبادة؟ اتقرف نهوش حاجة. راح محطين سنلوه جنب ايه? جاب القضر. ويه? وخلوه يطفوا عقص عقرب الساعة. وسبعة مشوارة. اتبالك اي ساعة. نشط ودفع لتنالي البركة. وخالد ده دوت الخنفة وده بالرسل وده بالكذا وده بالكزا. يعني مسلا واحد عايز يخلف يرحب بالبادة. واحد عايز ينفعب ايه? يرحب جعفاله. واحد عايز ينفعب ايه? واحد حوالي ينفعب ايه ويدفع بتقنابه ايه? البريد. فجيب جيب بقدر لا يؤمن الله ده. دلونا لله دلونا لله. من دون الله. وخدوه آلما فعبدوه من الله. صرفوا Yeah. Hey. ازالي في اللوحة المحفوظة. يخرج منه تقدير يومي المساة. يخرج من تقدير ثاني اسمه تقدير رومي تقدير ايه? انت كذلك. لما كان عمري حضرتك مئة وعشرين يوم. لعشرين يوم. اربعة والحديث الصحيح اروايت من السعود. ان حلاكم لا يجمع فلقه لا يوما نطف يعني أربعين يوم نطف وبعد كده بيجيب لنا نطف صل على النبي اللي طال هنا صالحين طال ماشي أربعين يوم نطف صفة علاقة مثل ذلك يبقى كم يوم ثم صفة مثل ذلك وطغة يعني وطغة يعني مثل لما تدوس عليها الهدروسه تبقى اسمها موقه تخيل ان بيبقى نفس شكل نفس حته اللحمه اللي هي مربوطه عليها بالدروس وشكل الدروس مطبع فيها وعلى الاغرى قاموا بالحاسه اكتشفوا شكل الاسنان في دي في المرحله الاخيره يسموها ايه سموها موقه سموها موقه شكل اللقمه لما تتبلع أو قتعة من العين أو وسبحان الله رب. ما دون واحد اثنين تلاثة اربعة سبعة من كل كتب خمس كتب. فيقول وضع النتائج على الله زي لكن اي مأمو الدنيا تنيه والمع يا قليل العقب على ما خلاص كله كتب ورسالة كتب قد الاسبالين طب ما كش معه. والرزاق زي حرام يا ما بيلي يا سيدي. حرامي جاي يا سيدي. هو أصل مكتوب لو انا كان 120 جنيه اليوم ده هيطلع له 100 في القص من حلال لان الله تكفل برزق والذي هو يطعموني ويسقيني في حر من حرام لا حلال فهذا لخص وما سواه فهذا الفجراء وتقوى لفكس نفسه استعجل الرزق. فاخذه من حرام وكان مقدر له من الحلل. لو صرحت كان فتل لكن هو من صبر عبو الحلل. فأتل حرام وعشت الحرام لحوله البوتينة ديلا. أجل رزقه شقي ام سعيد يعني من اهل الجنه او من اهل الايه انه او نترك العمل ونتكلم نتكلم. نتكلم على التقدير الكتابه العمريه اللي قالت نحن من اهل الجنه او من اهل الايه انه ونسيب بحث الطاعه ونسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نعمله فكله يسخر لمن خلق لو انت لها الجنة هتلاقي نفسك ماشي في الطريق بتاع أحد الجنة لو الاخرى هتلاقي نفسك ماشي في طريق آخر غير هذا الطريق. طيب. يخرج من التقدير الطريق. تقدير آخر. اسمه تقدير حولي. تقدير اين? حولي. يعني تقدير ثانوي التقدير الحولي والسانوي بيقلل واحده كل سنه ليله القدر في ليلة دي فيها يفرق كل منين حكي في الليله دي بقى كل حاجه خلال سنة اللي هتعملها قال المعاد صحيحا يكتب فيها فلان يتزوج فلان يدخل فلان يخطب فلان يعتاق كل حاجه هتعملها خلال سنة. في في ليلة القدر. يبقى حضرتك في ليلة القدر كنت تعملين. انو عن ناسك كيفية القدر عبادتها من سنة شهور وكذا من شهور. بس وفيها اللي أخطر كده. اللي أخطر من كده من في السنة في اللحظة دي في كتاب يوفر. الكتاب الثاني جاي طب الكتاب اللي جاي الاول مكتوب فيه ايه مكتوب فيه ايه هل اتمحى الذنوب بتاع السنه اللي فاتت واللي جاي جاي هل هي طاقه زياده في الذنوب ولا زياده في الحسنات زياده في القعد ولا زياده في الكرم نسال الله فهو عافيه فيها يفرق كل امر حكيم اذا نلتزم آآ في الصنة سأتقوم نمني الله رجاء معنا أرأيه إني ليلة القدفة فقال لكو ليه الله مالينك عفوه ونتحكت العفوان فاعفوه عكو ولو الكسر من قال سدر الزب وانتجان وزعادهم هو معبطان. هو انا مش عارفه بيه. بس موجود. طيب لقيته خالص. يبقى اني اعلم. ها? يبقى موجود وتعفى عنه فيه ولا مش موجود خالص? انا اعلم اشعر. مش موجود خالص. وهو ده ولكن هذا هو يقوم بذلك ان تقدير يومي. هو يقوم بذلك يقول هذا هو كل يوم. يقول هذا كل يوم من هو يقوم بذلك يحصل هذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو القدر هو قدرة تعرف لما نحن هو محصل من لا فرق بين القضاء والقدر. هذا مرات الواجهة. لا فرق بين القضاء والقدر والإسمان بمعنى واحد. عشان تؤمن القدر تؤمن أربع <تصفيق> <تصفيق> حلوسي قبل حلوسي والعلم كذا يقتدي الكتاب والكتاب خمس تقديرات تقدير أزلي تقدير يوم النساء تقدير عمري تقدير حولي تقدير يومي تقدير يومي سبحان الله نشوف بقى المصنف قلب ايه هي اللي قاله كلها مصنف اه اخر حاجه نخلي بالليل عشان نعطيه قبل مره كامله الناس اللي الايمان بالقلب اختلفوا لتلات فرق اتنين في النار وواحده في الجنه يا رب يكون من اجل الناس اللي هم يؤمنوا بالقلب بقوا ثلاث فرق فضع أولا ليه اسمها القدريه ومن اسمها تعرفها. والتانية اسمها الجبريه يعني. والاسمها تعرفها. والتالية اللسنة والجماعة. اسمه هنا من المتالة على المنطقة اللسنة والجماعة. الجبريه القدريه. ايه القدريه? ايه? ايه? هو صاحب الجرام. وصاحب المشيط. وصاحب القدرة. وانه متخص قراري في كل شيء. في كل شيء. وان الله لا يعلم بما هو كانه الا بعد حدوثه، ما قبل حدوثه فلا يعلم بذلك. فلا يعلم بذلك. والعيازون. جد فلا. ما قالوا بعد ذلك كلها في فرنشايز يعني ممتوفا يداه وقال اياك اياك ان تبته بالمدينة. هو كيف. في ده. ده ده اسمه ايه? مش بعد طاعة. مش بعد طاعة صيحة. كل والانسان ولا أي حاجة. الله عز وجل هو قد يقول لقرادة وكل والانسان ايه? عز فقط. جئا بسناج معهم وهم الفرق الوسط بين الطائفتين مصالح قالوا أن الإنسان خلق بغير إرادة لكن فعله بإرادته في حالة بإرادتك وفعله في حالة بغير إرادتك زي انت تخلت زكاة بدرت لا طويل مصالح أخرى حتى ليه الطابق? مش اردت كلها? كلها انت مجبر وفي حاجة بعد ارادتك انت بمشيئتك انت عملتان. زي ما? فعل المعصية. ده اردتك انت ومشيئتك. لن تنفكى عن ارادة ومشيئتك في البلوك فالله ده وإرادة الله وما الله لن عن إرادتك ولا عن ما شرعتك. واتك بسبب الرجل يكون مفهوم أكثر بكده. انت عندك كمين؟ عندك مين؟ اثنين، ولا تنفلك؟ تخيف ربنا يبارك قولوا ربنا يبارك هلا ان اعجبك شيئا باركته ولا باركته هو عم هو الذي محمد محمدين ما سالني هذا انا بحث عن مشكله لو سمعت طيب اسمو بها ما تزعج يعني ما تريدش كثير يا عم جمع محمود ومحمد. ايه فرق بين محمد ومحمدين? ده انت تاسير المجرد يا ولد صاحبي محمود ومحمدين. خلاص بس يعني قعد هو كده في ال من عيانه. وده كل واحد من الله سينا. في الولد ما حمود. هيبخش كلي سواريخ. وهيفرق في اللي يجبينها وهتلاقي ام تلاقي ام تلاقي الهداء الله. وام تغير لا لا اللي هنا يسار لك وعلى الهداء. عشان انا هيروح عند السوبر ماركت وشوية تحلويات وهي في الدنيا دي يا ابو محمود. يا ابو محمود جاب في البلد هون. ثم انت تنبسس مش قلتك. ولك عرفت ازاي. خبرة. ابني ربي خبر. ابني ربي وجيب والد تاني شارك في استدبس حضرنا وشارك الحيوانات شوفتي مش قلتلي ده انا خيره ده انا الربيع ده انت مخلوق مخلوق وعشان وربيت ابنك عرفت منهم كلام عرفت ان قاطعه لك نفسيتهما الشيعيه فما بالك بخالق الانسان ونفس ومن ثوابه Oh,